غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور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 عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 INNI AKHAFU IN 'ASAYTU RABBI 'ADHABA YAWMIN 'ADHEEM MAN YUSRAF 'ANHU YAWMA IDHAN FAQAD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 وأوحى إلي هذا القرآن لأظهركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء وإنني بريء مما تشركون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 من افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ Aina sorakaa, okumulla vina kum, tumta zromun. Tumma lemta kum, fitna tuhumilla. Paluallah hierobina كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من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 إذا جاءوك يجادلونك يقول الَّذين كفروا يقول الَّذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه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 بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إِذَا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ما يزرون وما الحياة الدنيا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن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 ولا مبدل للكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم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 فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ Pullinallaha padirunallaa, ai, una zilaa, aia, walla kinaa, akta rahumlaa, alamun, wamaminda. حيه إلا إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بأياتنا صم وَبُكْمُ فِي الظُّلُماتِ مَن يَشَى إلَّا هُوَ يُضْلِلُ وَمَن يَشَى يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم 넣 compañeinen Kiin Se departaa De Ich laminen yら違 ciento ι tariitsi e Urban tuem Fernse Tuemme فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قَسَتْ قلوبهم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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بَغْتَةً أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 In attabiru illa maa illai, ulhaliastau il-armaa, alba srit, afalatat, afakaroon, waadirbi hilla dinaya, hafuna ai, uksha ruo illa robi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 ليطولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 متاب ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات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 قَد ضَللتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ Yatussu الحق وهو خير الفاصلين Qul لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعند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 بعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبيكم بما كنتم تعملون.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 لَئِنْ أَجَنَّا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أنتم تشركون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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُوَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ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 فَلَمَّا أَفَلَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا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 جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحا. دهدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أيشأ ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أ تتذكرون وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولا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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلنا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريةهم وإخوانهم وجب بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.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 اِذْ كُلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يُوحَ إليه شيء وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مُنَافِرًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خُولْنَاكُمْ وَرَاءَ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 ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فان تناتفون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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْطَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجن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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوهَا الله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ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 لئن جاءتهم آية ajatulla, juu, minuun, na, bi ha, pullin, ma, ajatulla, juu, ja, 12. 13. 14. كَمَا 16. 16. بِهِ 17. 18. 19. فِي 20. 20. 21. 21. 21. 22.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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زوينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون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 سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أي يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.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 سِرْبَنَا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل من Kum yquzzun alaykum ayyati, wyunzzurun kum, wyunzzurun kum lqaayyum kum haza. Qaloo shahidna.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 koum ääkärin innama toعدuun lāt wama antum bimu'jizin قُلْ ya qawm i'maloo ala makanatikum فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا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 Họ mà phàl u, fờn hơm هذه mà yê phờn. Vô quạt u hà thi an وأنشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي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 وَأَن يَكُم مَيْتَتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا ولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتران على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي وشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرَمًا أَمْ أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بها فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا مَا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 فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ضُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا illa مَا hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw al-hawaya aw ma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 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا وَلَا حرمنا مِن شيء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 قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل مشهداكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتبعوا تقول ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيل لكل شيء وهداه وهداه ورحمة اللهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من بَل وَإِن كُنَّا عَن دِراستِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَحْدَا مِنْهُمْ فَقَد جَاءَ من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصدف عنها؟ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ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 Lamtakun Amanatmin amanet min qablu au k'sabet fi imanha khayra. Qul intaziru. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم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 ولا تكسب كل نفس إِلَّا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلقا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم في Inna Rabbak sari'ul 'aqab, wa innahu lagfur